أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب دعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم سماء آية فظلت أعماقهم لها خاضعين وما سيهم من ذكر من الرحمن. وَقَالُوا دَكَّذَبُوا فَسَيَعْتَدُونَ أَمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ قوم فرعون ألا يتقون خورا کلا آه Oh They're <laughs> all Oh قال للملأ حوله کون I فألقى <تصفيق> I'm I <laughs> an <laughs>